ولو ألقى معذرة ولو ألقى معذرة لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا ثم إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَةٌ كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةِ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةِ وُجُوهُ إِنَّا يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة إلى ربها ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه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 ولا صدق ولا صلى ولكن ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أو لا لك فأولى أولى أولى لك فأولى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أيحسب الإنسان أيحسب, الإنسان أيحسب الإنسان أسودا ألم يكن طفا ألم يكن طفّة من مني يمنع ثم كان علاقة ثم كان علاقة منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر سبحانه أليس ذلك أليس ذلك بقادر أليس ذلك بقادر, أليس ذلك بقادر؟ ب قادر بقادر على.